النشرة الإخبارية نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب بالوريد القلب تروي عند كل الهضاب نظر الله وجوها لم تزل مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد السابع والعشرين من شهر الشعبان لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين عملية طعن لأحد جنود الخلافة في باريس هلاك ما يزيد عن 30 عنصر من الجيش النصيري بمعارك جنوب دمشق استهداف مراكز الانتخابات الشركية بمناطق متفرقة في ولايتي كاركوك وديالا هلاك وإصابة 11 عنصر من الحشد الرافضي شمال شرق مدينة تكريت البداية من فرنسا فقد شن أحد جنود الخلافة عملية طعن وسط باريس وأسفرت العملية عن هلاك وإصابة عشرة صليبيين وإلى ولاية دمشق شن جنود الخلافة بفضل الله وحده هجوما معاكسا على مواقع الجيش النصيري في حي الحجر الأسود جنوب دمشق حيث خاض المجاهدون اشتباكات عنيفة مع المرتدين انتهت بهلاك 12 مرتدا واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وسحب جثث خمسة من الهلكة بينما انغمس أحد جنود الخلافة في موقع للمرتدين في محور مخيم اليرموك فمكنه الله من قتل خمسة مرتدين بينهم ضابط في حين دارت مواجهات عنيفة في مخيم اليرموك بمختلف أنواع الأسلحة وأسفرت عن هلاك تسعة مرتدين وتدمير عربة شيلكة وفي محور حي التضامن حاول مرتدون التقدم على مواقع المجاهدين فاندلعت اشتباكات عنيفة أدت إلى هلاك أربعة منهم وفرار آخرين خائبين مدحورين ولله الحمد والمنة أما في ولاية كركوك مستعينين بالله ومتوكلين عليه وحده شن جنود الخلافة هجمات عديدة على عناصر الجيش والشرطة الرافضيين والمساهمين في الانتخابات الشركية تزامنا مع انطلاقها حيث دمر المجاهدون آلية تقل مراقبين للانتخابات بعبوة ناسفة على طريق طابزا داقوق كما أسر آخر شرقي سليمان بيك فيما هلك ثمانية عناصر من الحشد الرافضي ودمرت آليتهم بكمين على طريق الرياض كركوك، كما دمرت آليتان رباعيتا دفع شرطة الاتحادية بعبوتين ناسفتين وهلك وأصيب من فيهما قرب قريتين إخزيفي والبوحسن ومن بين المصابين أمير فوج ولله الحمد والمنة كما هلك سبعة عناصر على الأقل من الشرطة الاتحادية ودمر الثلاث عربات عسكرية بتفجير عبوات ناسفة شرق ناحية الرشاد في استهدف المجاهدون مركز الانتخابات الشركية في حي حزيران وسط مدينة كركوك بأعيرة نارية ولله الحمد والمنة وفي ولاية ديالى فبفضل الله وحده استهدف جنود خلافة الستة مراكز للانتخابات الشركية في مناطق متفرقة من الولاية بعدد من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولله الحمد والمنة كما تم تفجير عبوة ناسفة على عربة تقل عناصر من الحشد الرافضي أثناء توجههم إلى مركز انتخابي في قاطع مندلي شرق بعقوبة ولله الحمد فيما تم استهداف ثكنة للجيش الرافضي بالأسلحة الخفيفة في قرية أم تليل غرب قاطع العظيم ولله الحمد كما استهدف جنود الخلافة قرية الزهيرات الرافضية بصاروخي كاتيوشا ولله الحمد وإلى ولاية صلاح الدين فقد استهدف جنود الخلافة آليتين رباعية دفع للحشد الرافضي بعبوتين ناسفتين شمال شرق مدينة تكريت مما أدى إلى تدميرهما وهلاك سبعة عناصر كانوا على متنهما وإصابة أربعة آخرين ولله الحمد والمنة أما في ولاية نينوى فقد تم تدمير عربة رباعية الدفع للجيش الرافضي وهلاك وإصابة من فيها إثر استهدافها بعبوة ناسفة على الطريق الرابط بين ناحية وانه ومدينة الموصل ولله الحمد كما تم تفجير عبوة ناسفة على عربة هامر للحشد الرافضي قرب سد الموصل ما أدى إلى إعطابها وهلك وأصابة من فيها ولله الحمد والمنة فيما تم إعطاب آلية الحشد الرافضي وإصابة من فيها إثر استهدافها بعبوة ناسفة على طريق بادوش الموصل ولله الحمد وفي ولاية شمال بغداد هلك عنصر من الجيش الرافضي إثر استهدافه بعيرة نارية في منطقة الزور قرب الطارمية ولله الحمد وإلى ولاية الجزيرة فقد هلك عنصرين من الحش الرافضي إثر تفجير عبوة ناسفة في قارة العلول شرقة العفر ولله الحمد كما تم استهداف آلية الجيش الرافضي بعبوة ناسفة شرقة العفر ما أسفر عن هلاك وإصابة ثلاثة عناصر بينهم مقدم ولله الحمد أما في ولاية الأنبار فقد تم استهداف مراكز الانتخابات الشركية في مدينة كبيسة وقارة السليجة بصواريخ من نوع كاتيوشا ما أدى إلى تأجير الانتخابات ولله الحمد أخيرا إلى ولاية خراسان، هلك عنصرين من الميليشيات الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة إثر اشتباكات مع جنود الخلافة يوم أمس الأول بقاطع درزاب في جزجان ولله الحمد والمنه. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. عملية طعن لأحد جنود الخلافة في باريس هلاك ما يزيد عن ثلاثين عنصر من الجيش النصيري بمعارك جنوب دمشق استهداف مراكز الانتخابات الشركية بمناطق متفرقة في ولايتي كركوك وديالا هلاك وإصابة أحد عشر عنصر من الحشد الرافضي شمال شرق مدينة تكريت وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السحاب بالوريد القلب تروي عندما كل الهضاب عندما كل الهضاب.